مسامع الخير للإنشاد تقدم اقتلوني مزقوني أضرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي انتم مورس وفسق انتم سر البلاء انتم كفر وغدر نجكم حجب الضياء انتم مورس وفسق انتم سر البلاء انتم كفر وغدر نجكم حجب الضياء قتلكم فيه شفاء لن تعيشوا في صفاي كنتم للشعب داء مسافي عماي يوم مسافي عماي يقتلوني يسقوني في, دمائي. من تعيشوا فوق أرضي. من تطيروا في سمائي.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 سفك الدمائي دون يا سيوف الله هب من سباة الإضياء إلى فين الباغين درسا وضخوهم للفنائي يا سيوف الله هب من سباة الإضياء إلى فين الباغين درسا وضخوهم للفنائي أشبع الأتباع ضربا شردوهم في العرائي وارفعوا رايات دين حكم شرع السماء حكم شرع السماء اقتلوني مسقوني أغرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي اقتلوني مسقوني أغرقوني semaim len